بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين, سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تكوين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تكوين. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر الغير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر الغير ممنون فما يكذبك بعض بالدين فَمَنْ يَنكُثْ عَهْدَهُ فَإِنَّهُ أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين